نبدأ إن شاء الله بالموقظة للحافظ الإمام الذهبي رحمه الله قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الحديث الصحيح هو ما دار على عدل المبقل والتصل سنده هو ما دار على عدل المبقل نعم واتصر سنده فإن كان مرسلا ففي احتجاج به اختلاف وزاد أهل الحديث سلامته من الشدود والعله وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل يأبو يأبونها فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشدود والعلة وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليل فأعلى مراتب المجمع عليه نعم هذا هذا كتاب الموقظة للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى امام وقته في الحديث وعلم الرجال ومن ائمه الاسلام الذين اتفقت الامه على امامتهم وجلالتهم وتقدمهم في الحديث وكان سلفيا ولله الحمد والمنه اولا هذا أول كتاب نشرحه للحافظ الإمام الذهبي رحمه الله فلم يسبق أن تعرضنا لترجمته رحمه الله عليه في شرح كتاب وإلا فهذا أول, أول شيء يمر علينا من كتب الإمام الحافظ الذهبي شرحا وتعليقا عليه وقد بينت في الدرس الذي مضى سبب اختياري لهذا الكتاب فإني قد لاحظ وجود بعض الطلبة الجدد الذين يحافظون ويداومون على الدروس وربما يستصعب عليهم بعض الدروس لا سيما دروس العلم وأنا حين شرحت العلل لا أقصد كل من يحضر فبداهة أن هذا لا يستقيم أن يشرح للعامة ولذلك أضطر أن أدخل فوائد تتناسب مع الجميع حتى لا يحرم أحد من الجلوس من تلك الفوائد أو أن يخرج من الدرس درس العلل مثلا بغير فائدة لكن الذي يهمني في قضب تعليم إخواني وأبنائي أن اعتني بهؤلاء النفر الذين أعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد ينفع بهم بعد عمر وزمن فهؤلاء الطلاب لا شك أنهم يحتاجون إلى مثل هذه الكتب التي قطعوا ولله الحمد قبلها ما يفسر لهم فهم مثل هذه الكتب التي هي من آخر ما يقرأ طالب العلم في علم العلم لذلك فرأي أن أشرح الموقظ للحافظ الذهبي حتى يستعين إخواني بهذا على ما قد يصعب عليهم الدروس التي تكون فيها نوع من الثقل على أفهامه الحافظ الذهبي إمام من أئمة أهل السنة ولد رحمة الله عليه سنة 673 وتوفي سنة 748 فكان عمره خمسة و سبعين عاما وصل الى خمسة وسبعين سنة سنه رحمه الله عليه وهو الامام المحدي المقرئ المؤرخ الفقيه هو الامام المحدي المقرئ المؤرخ الفقيه الإمام أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز الذهبي ويقال ابن الذهبي وإنما يقال الذهبي أو يقال ابن الذهبي بعض العلماء يعبر عنه يقول الذهبي بعض العلماء يقول ابن الذهبي إنما يعبر عنه بهذا لأن جده عثمان كان ساجرا في باب من أبواب التجارة فلما ولد له أحمد وهو والد الإمام الذهبي عمل مع أبيه بالتجارة ثم انتقل إلى نوع آخر من التجارة وهي تجارة الذهب، فصار ثريا. صار والده أي والد الإمام الذهبي من أثر الناس حتى اشتهر، ثراؤه وغناه بين أهل العلم لأن والده أحمد كان له اشتغال بالحديث كما ترجم له ولده الحافظ الذهبي رحمه الله فالحافظ الذهبي إنما سمي بالذهبي أو بابن الذهبي لاشتغال والده لا اشتغاله هو لاشتغال والده ببيع الذهب وتجارة الذهب ولد الإمام الذهبي رحمه الله في دمشق ومات في دمشق وان لم يكن اصله دمشقيا هو اصل نسبه ليس دمشقيا وانما انتقل اهله وجماعته الى دمشق وولد هنا وهذا كحال الامام الالباني فان والده كان من ألبانيا ثم ارتحل بالإمام الألباني وهو صبي ارتحل به إلى دمشق فهكذا حال الذهبي هو رحمه الله ليس دمشقيا، وانما ارتحل أو ولد بعد أن انتقل أهله واستقر في دمشق وولد هناك رحمه الله و. نشأ تحت عين أبيه وكان والده له اشتغال بالعلم فلما كان له الاشتغال بالعلم أثر في ولده حتى بكر الإمام الذهبي بكر في طلب العلم على عين والده وكان من أول وكان في أول ما اشتغل بالعلم أن حفظ القرآن وبدأ يقرأ بالقراءة على أهل العلم من القراء ولذا تجدون في وصفه يقال المقرئ الذهبي وكلمة المقرئ كانت تطلق على من جمع علم القراءات فيقال المقرئ إذا كان جمع علم القراءات يقال له المقرئ لذلك يوصف الذهبي بأنه مقرئ والإجازات التي في دنيا الناس الآن في علم القراءات ينتهي كثير منها إلى الحافظ الذهبي فإنه كان قارئا ومقرئا واجاز وأجيزة وله سند في اللواية في الحديث وسند في القراءة ثم بعد فترة من الزمان بدأ يميل إلى الحديث واشتد به النهم حين بلغ ثمانية عشر عاما فبلغ به أنهم حين التقى ببعض علماء الحديث وهؤلاء كانوا ثلاثة فواحد منهم كان ممن حذب الذهبية في الحديث وكان من بدء ذلك كما يقول الذهبي نفسه أنه كان إذا رأى خطي يقصد شيخه فكان يقول لي إن خطك يشبه خط المحدثين قال الذهبي فوقع في قلبي حب الحديث والاشتغال به والحافظ الذهبي رحمه الله عمي به والده وكان يحبه شبا عظيما إلى أن كان والده كما يذكر الذهب في تاريخ الإسلام وفي سير أعلام النبلاء في أكثر من موضع يقول لم أرتح لفلان لمك لمكان الوالد لم أرتح لفلان فإن والدي قد منعني فوالده رحمه الله كان يخشى عليه وكان يحيط ولده بالرعاية والعناية حتى أنه كان إذا ألح على والده يأذن له ويشترط له مدة لا يجاوزها ويبعث معه من يصحبه ليقوم على حفظه ورعايته وقد ذكر الحافظ الذهبي بأنه كان يشترط عليه مدة تصل إلى أن لا تزيد على أربعة أشهر ونحو ذلك والحافظ الذهبي انتقل إلى بلدان وارتحل في طلب العلم وكان من البلدان التي ارتحل إليها واستفاد من أشياخها في الحديث والقراءات بلاب مصر فارتحل إلى أشياخ المصريين وذهب إلى الإسكندرية وإلى القاهرة والتقى بأهل العلم وكتب عنهم الرواية والحديث والقراءات وأجيز من أشياخ المصريين رحمه الله وكذا من غير أشياخهم من البلاد التي ارتحل إليها الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ومن سعادة الإمام الذهبي أن يسر له أيام الصبا ثلاثة ثلاثة أشياخ شيخ الإسلام ابن تيميه وشيخ الإسلام المزلي واخر فكان الإمام الذهبي متأثرا جدا بشيخ الإسلام وصاحب شيخ الإسلام ابن تيميه أيام شبابه يعني شباب الذهبي ولا زم ابن تيميه حتى الممات في الاستفاده منه وفي طلب العلم منه فهما وإن كان ابن تيميه من أشياخه إلا أنهما اشتركا في بعض الشيوخ مما يجعل الأمر كأنهما قرينان، والذهبي رحمه الله كان يعد, يعد شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل شيوخه حتى قال ولو حلفت بين الركن والمقام يعني بين الحجر الأسود وبين المقام ولو حلفت بين الركن والمقام أنني لم تر عيناي مثله ولم يره هو مثل نفسه أرجو أن لا أكون وهذا يدل على مدى اجلال الحافظ الذهبي لشيخ الإسلام ابن تيميه فكان من أعظم تاثره بشيخ الإسلام باب الاعتقاد ثم وفق لشيخ آخر وهو الحافظ المزي صاحب تحفة الأشراف حتى سماه الحافظ الذهبي حين ذكر المزي فقال محدث الإسلام محدث الإسلام فهذا من رجلان مع الثالث من أكثر من تأثر بهم الذهب، فشيخ الإسلام تأثر به جدا في باب الاعتقاد، وشيخ الإسلام المزي تأثر به في باب الحديث والعلل والرواة. لذلك كان بعض اهل الغفلة يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية ويقولون أفسد الذهبية والمزية والثالث يتهمون شيخ الإسلام بأنه من المفسدين في الأرض يقولون أفسد من أفسد الذهبي يعني أنشأه على الاعتقاد السلفي وأفسد المزي والثاني وهذا كما ينسب إلى الشافعي حين ترجم له الحافظ الذهبي ترجم للشافعي فنقل من قول الشافعي فيما يروى عنه قال إن كان حب آل بيت رسول الله رفضا فليشهد الثقلان أن يرافضي أنتم تعلمون أني لا أضبط الشعر قط، ولا أذكر أنني ذكرت بيتا مستقيما قبل إن كان حب آل بيت رسول الله رفضا فليشهد الثقلان أن يرافضوا إذا كان هذا الإفساد ذنتين يفسد الذهب والمزي وذاك الثالث فنعم الإفتاده وحاشا بل أنعم الله على هذه الأمة بأن أثر إمام أهل الإسلام في زمنه ابن تيميه في هؤلاء الأئمة حتى سلكوا مثلكه وإن لم يكونوا في قوته سلكوا مسلكه وإن لم يكونوا في قوته في باب الاعتقاد شيخ الإسلام رأس أهل السنة في الاعتقاد بذل عرضه للدين لا يصل الذهبي ولا غيره إلى شيخ الإسلام بل ربما كان الذهبي في بعض المواقف لا يكون كشيخ الاسلام ابن تيميه يثقل علي ان اطلق لفظا لا يليق بالامام الذهبي لكن هو موجود كان في بعض المواقف لا يقف كشيخه وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فاني أستحذر كلمة شيخ الإسلام ابن تيميه وهي من أحب كلماته إلى قلبي حين تكلم عن محنه الإمام أحمد قال شيخ الإسلام وأحمد خذاله. أكثر أهل العلم من أهل السنة في زمنه يقول شيخ الإسلام إمام أهل السنة في زمنه ابن تيميه يقول وأحمد خذ له أكثر أهل العلم من أهل السنة في زمنه الذهبي لم يخذل شيخ الإسلام نتيمية، لكن كان شيخ الإسلام آية من آيات الله، حتى كانت تلميذه الذهب يأس على ما يتعرض له من الإهانة ومن أهل التخذيل حتى سجن ابن تيمية. مراراً. ولما التقى شيخ الإسلام ابن تيمية بأمير مصر وقد وشى بابن تيمية جماعة من أهل البدع فقال له الأمير لك واحدة من ثلاث إما أن ترجع إلى بلدك دمشق وإما أن تذهب إلى الإسكندرية الإسكندرية يعني شبه كانت في ذات الزمان يعني كأنه نفي وإما أن تسجن فاختار ابن تيمية السجن فسجنه الأمير فبعد أن سجنه رق قلب الأمير فأخرج ابن تيمية من السجن وقال له اجعلني في حل. فقال ابن تينية جعلتك في حل جعلتك في حل. ظلمه اجعلني في حل. قال جعلتك في حل. فقال له الامير سلني من مالي فقال له اما انا ففي نعمه من الله واني قد علمت انك تحتاج الى المال لتعد العده للقتال ولتصد الصغور فان شئت دفعت لك من مالي وصبرت عليك على السند ان شئت دفعت لك من مالي وصبرت عليك على ابتذال هذا عز العلم عز العلم اعز علمك يعز يعزك علمه لا تهن العلم ولا تنتطل العلم لدنيا الناس الذهبي تربى على يد ابن تيميه فتاثر بقوه شيخه وبقوة علمه وبجرأته فصار له نصيب مما استفاده من شيخ الإسلام فانعكس على بعض مؤلفاته فألف كتاب العلوم الذي حققه الإمام الألباني وسماه مختصر العلوم وهو من أجمع الكتب ماده للأحاديث والآثار والآيات في مسألة عنو الله لأن الذهبي كان قد عاش في زمن طغى اعتقاد الأشاعر على اعتقاد أهل السنة حتى أن الذهبي كان مع اقرارهم له بالعلم يمنع من بعض المناصب التي هي من المناصب الدينية بسبب يقولون أنه تلميذ ابن تيمية أنه, أش... أنه ليس بأشعري لذلك لما جاء المز ليتولى رئاسة دار الحديث في دمشق اشترطوا عليه أن يكتب في الورق بأنه اشعري حتى يتولى رئاسة هذا الموضع والف ايضا كتاب الشفاعة وللعلامه المحدث ابي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي ايضا كتاب الشفاعة اجاد فيه وافاد جدا فرحمه الله والف ايضا الحافظ الذهبي كتاب العرش الا ان جل مؤلفات الحافظ الذهبي كانت في التراجل والاحاديث ومن اجل كتبه واوسعها تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي مطبوع ولله الحمد والمنه وسير اعلام النبلاء طبع طبع اولى ناقصا، ثم أكمل المفقود ولله الحمد والمنا فله تاريخ الإسلام. استوعب من التراجم ما ما لا تجد كتابا جامعا للتراجم كمثل هذا الكتاب. وهو قريب في ساعة الجمع من تاريخ دمشق لابن عساكر وإن كان الذهبي أوسع من ناحية الشرق، كذلك سير أعلى النبلاء كذلك الميزان ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي الذي ذيل عليه الحافظ ابن حجر وأتم ما نقص وزاد لسان الميزان والمغني في الضعفاء ومن تكلم فيه وهو موفق إلى غير ذلك من الكتب الحديثية والكتب المتعلقة بالتراجم التي يصعب حصرها. إلى أن رحمة الله عليه عاش في ظل ما كان عليه اعتقاد الناس أو جل الناس في ذاك الزمان وناهض أهل البدع ورد على الرافضة وألف في ذلك وألف كتابا في الرد على أهل البدع. فرحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا هو وأشياء الإسلام كالشيخ الإسلام نتيمية والمز ومن صار على مسلك أئمة أهل السنة والحديث والأفا الذي يهمنا الآن ما يتعلق بهذا الجزء الصغير الذي سماه الإمام الألباني حين تكلم على هذا الجزء قال وهو جزء مفيد على صغر حجمه يقصد الموقظة للإمام الذهبي والموقظة مادتها هي كتاب مصطلح كتاب مصطلح حديث ولكنه جمع كثيرا من علم المصطلح وضمن هذا الكتاب يقول الإمام الألباني أنه حين تكلم عن مسألة تتعلق بالحديث الحسن قال الإمام الألباني ولا أعلم احدا غيره ذكرها وسنعرض لهذه المسألة التي قال الإمام الألباني لا أعلم احدا غير الذهبي ذكرها ثم ذكرها الإمام الألباني وأشاد بهذه الفائدة وأثنى عليها فهذا كتاب في المصطلح وهو يقرب في طريقته وعرضه من النغبة لابن حجر ولكن الذي ينبغي لطالب العلم أن يستفيده أن الذهبي كما يقول الحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام ما معنى هذا وما فائدة هذا حين يقول إن المحدثين او ان البخاري اذا قال عن احد فيه نظر يقصد انه شديد الضحف اذا هذا من اين عرفه الذهبي بالاستقراء التام لمواضع كلام البخاري فهذا الاستقراء التام يعطيك فائدة حين يقرر لك الامام يقول لك البخاري يقصد كذا الترمذي يقصد كذا ابن معين يقصد كذا اصل الله الله ان هذا من شيخ الاسلام الذهبي يكون استقراء تاما لاحاطته بكلام الائمه فيعطيك ملخصا ما عليه ائمه اهل الحديث هذه مقدمة كعادتنا إذا شرحنا كتابا لم يسبق أن تكلمت عن مؤلفه أنني أتكلم عن بعض الجوانب التي نستفيد منها ان شاء الله طيب نبدأ إن شاء الله من الدرس القادم